اعلموا ورحمة الله وإياكم أننا في هذه الدنيا في دار ممر إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة دار المستقر فالواجب عليك يا عبد الله أن تنظر في عملك وأن تتهد بلقاء ربك سبحانه وتعالى يقول الله جل في علاه كل من عليها ثان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فعما قليل عبد الله أنت ستذهب كما قد ذهب الأولون السابقون إلى القبور ثم إلى ربك ترجع أيها المسلمون عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن تهدح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ويقول الله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروز مشيدة ويقول جل في غناه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وقل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ويقول سبحانه وتعالى قل ان الموت الذي تجرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون ثم ترجون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون ويقول الله سبحانه وتعالى وجاء تكرة الموت بالحق، وجاء تكرة الموت بالحق. قال تما كنت منه تحيد، تبت في مصدرة الحاكم من حديث علاس رضي الله عنه قال على عليه الصلاة والسلام. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتذكر الآخرة وتدمع العين ولا تقولوا هجرا أيها المسلمون عباد الله انظروا في أعمالكم وتأهبوا لرحيلكم وانتقالكم فإن أمامكم المخاطر والأهوال والجزاء على ما قدمتم من الأعمال فإنكم يا عباد الله لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدا بل تجازون بأعمالكم قال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر نعم أمة الإسلام أمامكم الموت وسكرته والقبر وظلمته والحساب وشدته وسؤال الملك وروعته فما هو استعدادنا عباد الله لكل هذه المخاطر لقد ذكر المولى جل في علاه عباده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 فيقول ربي لولا أخرتني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ياكم من الصالحين ولن يؤخر الله نسكا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون أمة الإسلام إن الموت يا عباد الله إذا فاجأ الإنسان ودهم الإنسان يتمنى الرجوع إلى هذه الدنيا لكي يعمل أعمالا صارحا لكي يقدم لآخرته ما به تبيض ما به تبيض الوجوه نعم أمة الإسلام قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترث كلا انها سلمة هو قائدها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ان الموت يا عباد الله ان الموت يا عباد الله يأخذ الكبير والصغير والشريف والخقير والغني والفقير يأخذ المالك والمملوك والملك والطغنوس ويسوي بينهم في القبور بعد عالي القصور إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور واستقع الله وإياه لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين ولا عدوانا إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله ففتثم في سنمي أبي داود من حديث البراء رضي الله عنه قال قال خرجنا يوما في جنازة رجل من العنصار فلما انتهينا إلى القبر ولما يرحض ذعب جلس عليه الصلاة والسلام وجلسنا من حوله كأنما على روسنا الطير وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينكت به العرض فرفا عليه الصلاة والسلام راسه وهو يقول تعوذوا بالله من عذاب القبر تعوذوا بالله من عذاب القبر ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كانت انقطاع من الدنيا وإقبار من الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بغل وجوه كأنما وجوههم الشمس ومعهم كفر من أكسان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه مد البطر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه ويقول ايها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج فتسيل كما تسيل قطرة من في الثقاء أي بكل سهولة ويسر فيخرج معها كأطيب نصحة مسكن وجدت على وجه العرض فإذا أخذها ملك الموت عليه السلام لن يدعوها أولئك الملائكة الكرام الذين يجلسون منهم الدلوصر في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في بالكم الكفن وفي ذلكم الخنوط فلا يمرون على ملع من الملائكة إلا وهم يقولون ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال هذا فلان بن فلان هذا فلان بن فلان بأحد أسمائه التي كان يحب أن يتسمى بها فإذا بلغ بها إلى السماء الدنيا استطح لها فيفتخ لها فيشيعه مع كل سماء مقربها وهكذا إلى أن يبلغ بها إلى السماء السابعة عند ذلك يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في علين واعيده الى جسده قال فتعاد روحه الى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول ربي الله اي معبودي الله عز وجل فيقولان ما دينك فيقول دين الاسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وبماذا عربت ذلك فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته فينادي مناد من السماء أن صدق عابدي فأكرشوه من الجنة وافتخوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ومن طيبها ويوسع له في قدره مد البصر ثم يجيء ملكان ثم يجي إليه رجل حسن الثياب طيب الريح حسن الوجه فيقول أبشر بالذي صرت فهذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أن فوجهك الوجه الحسن فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح انظر يا عبد الله هذه الأعمال الذي أنت تعملها في هذه الدار من صوات وعبادة من توحيد الله عز وجل من نفقات من طلب العلم من قراءة القرآن من بر الوالدين من الإحسان الناس إلى غير تلك الأعمال التي تقربك إلى الله عز وجل تتمثل لك في ذلك المكان بهذه الهيئة الطيبة نعم عباد الله عند ذلك يقول ربي اقم الساعة ربي اقم الساعة حتى ارجع الى اهل وماله ثم قال عليه الصلاة والسلام وان العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واغبال من الاخرة نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه ومعه المسوح وهو كساء ذو شعر ويجلس صنم منهمد الباطر ثم يجيء اليه ملك الموت فيجلس عند رأسي ويقول ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى غضب من الله وسخط قال فتخرج فتتفرق في جسده فينتزعها فينتزعها كما ينتزع السقوط من الصوف المبلول قال قالت اذا خرجت لكم الروح من ذلك الجسد يخرج معها كانت نجيفته جيفة وزدت على وجه الارض فاذا اخذها ملك الموت اخذوا ولم يدعوها ايولئك الملائكة الذين يجسون منهم عند البطر لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلكم الكفان في ذلكم مسوح قال فلا يمرون على ملائم من الملائكة الا وهم يقولون ما هذه الريح القديثة فيقال هذا فلان ابن فلان باخبح اسمائه التي كان يسمى بها قال فإذا ما تعدوا بها إلى السماء الدنيا استفكخ لها فلا تفتحوا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياطة يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعدوه إلى جسده قال فتطرحوا روفه طرحا فقال فتعاد روحه الى جسده فياتيه ملكان وجاءت بعض الروايات سودان يزرقان فانهرانه بشدة فيقول من ربك فيقول ها هلا ادري فيقول ان له مدينه فيقول ها هلا ادري فيقول ما هذا الرجل الذي ذُكر فيكم فيقول ها هلا ادري سمعت ثلاثه يقولون قولا سنسر قال فينادي مناد من السماء انت باب عبدي كافر شوف من النار وافتح له بابا من النار قال فيأتي من حرها وصمومها ويضيق عليه في قبله حتى تختلف ابراعه ثم يأتي اليه رجل كريه المنظر مرتل الريح كريه متسق الثياب فيقع فيقول ابشر بالذي يسوس فهذا يومك الذي كنت توعد فيقول من عنه فادكر الوجه الذي يجئ بالشر فيقول انا عملت الحديث عند دار فيقول ربي لا تكن سواه ربي لا تكن سواه ايها المسلمون عباد الله كلنا صائرون الى الموت كلنا صائرون الى الموت فمن عاش الف و2000 فلا بد من يوم يسير الى القبر ولكن ماذا اعددنا لما بعد الموت ماذا اعددت يا عبد الله من الاعمال التي فيها التي بها يحصل لك الخير العظيم. في جنة الله سبحانه وتعالى وتنجو من نار تلبى لا يصلها إلا الأشخى فعلينا يا عباد الله بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة إلى الأعمال الصالحة ألا فأعلموا عباد الله أن من أجل الأعمال الصالحة أن يوفق المرء بطلب العلم الشرعي بطلب العلم الشرعي علم كتاب الله وسنة المستقبل عبد الله صلى الله عليه وآله أله قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يُفقِّه في الدين وهو أوفر الطرق الى الجنان قال عليه الصلاة والسلام من فخ طريقا يلتمت فيه علما فهل الله له به طريقا إلى الجنة كيف لا يا عبد الله وأنك بالعلم تستطيع أن تميز بين الحلال والحرام تستطيع أن تميز بين التوحيد والشرح فتعمل بالتوحيد وتركع عن الشر تستطيع ان تميز بين السنة والزدعة فتعمل بالسنة وتركع عن الزدعة بالعلم يا عبد الله تستطيع ان تميز بين الخير وبين الطاعة وبين بين بين المعصية وبين ليسا فتعمل بطاعة الله وتركع عن معاصي الله نعم يا عبد الله فعلينا عبد الله بالإقبال على ما ينفعنا أسر الله عز وجل بمنه وكرمه وبأسماء وصفاته أن يوفقنا ويات لما يحب أرضه وأن يأخذنا واصينا للدري والتقى اللهم أعذر الإسلام والمسلمين ودمر اللهم عداة عداة الدين اللهم مننا في أوطاننا وافرح اللهم إمتنا ولا تأمورنا والحمد لله رب العالمين <San> Allah rahman rahim. Hamdulillah, ala rasulullah, wa ala alihi was sahwih wa muwaleha ba'd. Takwaanilillah rahman ya Allah. Bayar majemahin. Insya Allah kami akan sampaikan mula atau ringkasan khotbah Jumaat ah yang disajikan sampaikan oleh Syeikh Abdul Wahid Dalam <tuh> khotbah yang pertama belia mengingatkan kepada kita tentang bahawa sungguhnya Kehidupan dunia Adalah kehidupan yang sementara Sementara itu kehidupan Di akhirat adalah kehidupan Yang lebih kekal Dan kemudian beri lomiakan juga Bahawa sungguhnya setiap kita Yang hidup di dunia ini Pasti kita akan mati Dan kembali pulang Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah, Dan pasti semua makhluk yang ada Di alam semesta ini juga akan hancur Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firmannya Kullu man alaiha fan Wa yabqa wajhu radhika Dhul jalali wal ikram Segala apa Saja selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu pasti akan Akan hancur, akan binasa, akan musnah Kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ma'asyur al-muslimin Dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan: Kullu nafsinda ikhtul maut, wa inna ma tuwafruna ujurukum yoom faman zushia aninat, wa akhir al jannah fakadfad, wa melhayatun ya illa mata al Sekala yang bernyawa atau semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kami Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang sempurna kepada kalian pada hari kiamat nanti. Maka padang siapa yang diselamatkan atau dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang beruntung. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain, hanyalah kesenangan yang menipu beraka. Demikian, karena itulah ma'asyur al-masyimin telah mengingatkan bahawa sesungguhnya Keharusan bagi kita Untuk senantiasa mempersiapkan bekal Di menghadapi kematian tersebut Dan beliau mengingatkan Kita yang hari dunia ini Mau atau tidak mau Pasti akan kembali Akan mati Kembali kepada Allah Subhanahu SWT Maka dimanapun kita berada Pasti kematian akan terus mengejar kita Meskipun kita sembunyi Di sebuah tempat yang tinggi Dan tertutup Sebagaimana Allah Taala juga menyatakan Aina mataku tutrikumul maut walau kuntum walau kuntum fi burjin sayyidah. Naam, Allah Taala juga menyatakan Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menjumpai kamu meskipun kamu berada di satu benteng yang tinggi lagi kokoh. Demikian pula Allah Taala juga menyatakan kul innal mautallazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum umma turadduna ila alamin yawmul qiyamah. Allah Ta'ala menyatakan Katakanlah Sungguhnya kematian Yang kamu lari Darinya Fa Maka sungguhnya kematian itu Pasti akan menjumpai kalian Pasti kematian itu akan Menjumpai kalian Kemudian kalian akan diberikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alimu gayu wa syahada Zat yang mengetahui perkara yang baik Lagi yang nyata Maka ma'asyur al-muslimin Rahimani wa rahimakumullah Maka beliau seolah mengingatkan Bahawa sungguhnya penting Bagi kita untuk senantiasa Memperkali diri sebelum menghadapi kematian tersebut dengan berbagai amal-amal saleh dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa dan juga tidak terlena dengan kehidupan dunia jangan sampai kehidupan dunia melalaikan kita dari kehidupan akhirat sebagaimana juga Allah taala mengingatkan dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu la turhukum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa'ulaika khasirun Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan juga anak-anakmu melalikan kalian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barangsiapa yang melakukan hal tersebut, sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula, ini menunjukkan kepada kita bahawa keharusan dari kita semua untuk banyak-banyak mempersafakan bekal dalam kehidupan di dunia ini untuk kehidupan di akhirat nanti. Dan ini menunjukkan kepada kita pula bahawa sepantasnya kita lebih mementingkan di dalam persiapkan bekal, dalam kehidupan yang panjang, kehidupan yang tekal abadi di akhirat nanti. Demikian ringkasan dari khutbah yang pertama. Kemudian pada khutbah yang kedua, khutbah Kustani. Beliau mengingatkan kepada kita tentang sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang perjalanan ruh yakni ketika seorang telah dicabut nyawanya InsyaAllah disebutkan dalam hadis al bara bin Azib yang panjang bahawa sungguhnya ketika manusia akan dicabut maka orang-orang yang di dunia dalam banyak melakukan amal ketaatan banyak melakukan ibadah dan amal-amal soleh maka pada saat kematian dia akan diberikan oleh seorang malaikat yang akan mencabut nyawanya maka dia akan didatangi oleh malaikat dan dicabut nyawanya dengan penuh lembut belas kasih maka kemudian ruh itu akan dibawa oleh ya Al-Malaikat dan sebelumnya akan dibungkus dengan selimut dari surga yang berbau sangat harum dan dilaikkan ke langit ruh terserut dan di tiap pintu langit yang pertama ditanya siapa ruh Fulan yang berbau sangat harum ini maka dikatakan dan sebutkan namanya Fulan bin Fulan yang disebutkan sesuai dengan nama yang dikenal padanya maka Dijintakan izin kepadanya untuk dibuka pintu langit maka penjaga langit pun pembukaan pintu untuknya. Demikian seterusnya sampai ke langit yang ketujuh dan kemudian setelah itu Allah subhanahu wa taala telah menetapkan dan nuliskan yakni amalan telah sengsara amal saleh mereka dia maka kemudian diperintahkan untuk dikembalikan ke bumi kembali. Lantas setelah itu telah sampai roh itu ke bumi kembalikan kepada jasadnya dan kemudian dua orang malaikat mendatanginya di kuburnya lalu kemudian Menanyakan kepadanya tentang Menroduk siapa Rob Ditanya tentang Rob Dan tentang apa agamamu? Demikian pula ditanya tentang Masalah Yaitu siapa Nabi Yang diutus kepadamu Maka ruh orang yang beriman ini Diberikan kekuatan dan keteguhan iman Untuk menjawab pertanyaan tersebut Sehingga dia pun bisa menjawab dengan sebaik-baiknya Demikian seterusnya Hingga kemudian Ia akan diberi kenikmatan dalam Kubur tersebut dengan diluaskan diluaskan, iaitu tempatnya sejauh pandangan matanya, sejauh pandangan mata, diluaskan lebernya panjangnya sejauh pandangan mata, dan kemudian didetaini oleh seorang yang sangat teguh wajahnya, elok wajahnya, kemudian dia bertanya siapa kerangan anda, wahai tuan yang sangat bergus dan bagus wajah elok, uh, bagus atau elok wajahnya tersebut, maka dia mengatakan aku sungguhnya adalah amal solehmu. Tidak kamu di dunia dahulu Yaitu amal kebaikannya Dirupakan dalam bentuk seorang yang berwajah tampan Berwajah yang akan berwajah yang bagus Yang akan menanggung dia di dalam kubur tersebut Sebaliknya Orang-orang yang selama hidup dunia melakukan kejelekan, kejahatan Dan melakukan banyak maksia dan dosa-dosa Maka dia akan datang oleh malaikat Yang cabut ruhnya Dengan penuh tanpa rasa kasih sayang Dan dengan penuh kesakitan dan penderitaan Maka kemudian dibawalah ruh tersebut Dikeluarkan darinya Ngaam, Dan dikatakan kepadanya keluarlah Wairuh yang jelek Maka kemudian dibungkus dengan Sejelek-jelek kain yang Sangat busuk baunya Sehingga ketika dibawa ke langit Dan masuk pada pintu Langit yang pertama ditanya kepadanya Siapa ruh yang Apa ini baunya sangat jelek dan sangat buruk ini Maka dikatakan Fulan bin Fulan yang disebutkan namanya Sedangkan namanya maka kemudian setelah itu terus perjalanannya ya, dan akhirnya dikembalikan ke dunia sebagaimana semula kemudian setelah itu ditanyakan dua-duanya dikata dia tidak mampu dia menjawabnya maka Allah subhanahu wa ta'ala mentahkan melekatnya untuk kemudian memberikan siksaan dan alat di dalam kuburnya tersebut dan kemudian dia pun didatangi oleh seorang makhluk yang berwajah seorang yang berwajah sangat-sangat jelek sekali, yang dia ketakutan dan bertanya, siapa anda orang yang jelek wajahnya ini jadi dia menjawab, sebenarnya aku adalah amal jelekmu tatkala kamu dahulu di dunia. Demikian seterusnya, dan kemudian dia pun mendapatkan penderitaan dan susaan di dalam kuburnya Maashirul muslimin, khairanilah rahimani warahmatullah. Maka dari sini beliau mengingatkan supaya kita lebih perhatian, lebih serius lagi dalam melaksanakan ibadah dan amal soleh serta ketaatan rumah masih kita hidup di dunia ini. Demikian pula. Yang lebih penting lagi adalah para tulab al Jadi termasuk amal salih Amal kebaikan Di dunia ini adalah dengan menuntut ilmu syar'i Dan bekal yang utama dalam kencipan di akhirat nanti Di mana banyak sebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW Tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu Yang lain sebutkan Ya'ani Rasulullah SAW menyatakan bi khairan Madang siapa yang dikendaki Allah dengan kebaikan Maka dia akan dipahamkan dalam urusan agamanya. Demikian pula Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain, "Mansalah katori kon yaltani sufi ailmen sahala allahu lahu di tori kon ilal jannah". Barangsiapa menempuh jalan dalam rangka untuk untuk ilmu, maka dia akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Maka bagaimana tidak? Pelajar ilmi termasuk jalan ke jannah atau surga. Karena dengan kita belajar ilmu agama, kita akan mengenal baik dan buruk, kita mengenal halal wal haram. Kita mengenal mana sunnah, mana bid'ah, mana tawhid dan mana syirik dan seterusnya. Yang dengan itu semua, maka akan berbimbinglah hidup seorang yang berilmu. Dan itulah jalan yang diantara mengantarkan dia ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ikhwanibillah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya bagi kita semua untuk senantiasa bersemangat di dalam beribadah dan menambah amal selesai serta ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ma'asulur al-muslimin ringkasan yang bisa kami sampaikan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Abdulllah taala tadi dan mohon maaf manakala ada hal yang kurang barangkali dari ringkasan tersebut karena memang demikianlah kurang lebih apa yang bisa kami pahami mudah-mudahan bermanfaat wallahu alamu bisawab wa asydu dan